حبيبي ضاقت الدنيا علي وما لقيت حلول وشوقي دوننا مدري اخذني على بابك أحس تايه بدونك واحس اني انا المسؤول واسف اذا اخطيت ولا تاخذ على حبابك وبتاسف لجل ترضى اخاف الصد منك يطول انا ما اتحمل صدودك ولا اقدر على غيابك ومسامح إذا أخطيت وما بيتعتذر وتقول أنا ما بيعذر منك وجعل احزاني يتهابك وإذا قالوا لك بعت وغيرك صار لي ميول من المفروض تضحك لو هم أقرب أصحابك تقولي حب غيري صاحي أنت أو مهبول أنا واثق من محبوبي وخل هرجك لأقرابك لأنك تدري بحبي وحبي لك ما هو معقول سكنت بداخل عيوني وروحي بس تهنابك حبيبي شفيك متغير جرى دمعي وصار سيول ولا ودك تعلمني ولا ادري وش هي اسبابك حرام انك تخليني وقلبي في الجفا مشلول طلبتك يا بعد روحي وحشا ما خاب طلابك